و و ج د ك ه الهدى ا ف و و ج د ك ع ه دعويه غير ر ا ل ي ت ي م ف ل ا ت م ه ر و أ م ا الثائل فلا ت ن ه م ا ع ي ولنعمه ربك فحدث